استمع إلى الجمل واختر رقم الطابق الذي تسمعه مما بين القوسين. واحد. ليلى تسكن في الطابق الثالث. اثنان. سعيد يسكن في الطابق السابع. ثلاثة. مريم تسكن في الطابق التاسع أربعة أحمد يسكن في الطابق السادس خمسة ناديا تسكن في الطابق العاشر ستة سامي يسكن في الطابق الحادي عشر